انا بالله من الشيطان هو المسلم الله الرحمن الرحيم هو محمدا الله محمدا هو محمدا هو نبينا محمد محمدا هو محمدا هو محمدا هو محمدا هو محمدا هو محمدا هو محمدا هو محمدا كل مقوم للعالي مقوم للصافل أليس هناك؟ أخذنا؟, أخذنا هذا وصلنا إلى كل فصل مقسم للصافل هناك مم. كل فصل مقسم للصافل مقسم للعالي مم. كل فصل مقسم للجنس السافل يقسم الاجناس فوقه ليس المراد بالصافل هنا الصافل ف... آ... الذي تقدم من قبل وهو الصافل الذي تقدم من قبل هو جنس يعني ليس فوقه جنس بل آ... آ... صافل هو الذي ليس تحته جنس بل فوقه جنس فقط لكن المراد بالسافل هنا يعني سافل بالنسبه إلى ما فوقه فيدخل فيه السافل والمتوسط فمعنى هذا الكلام هو أن الفصل إذا قسم جنسا فهو يقسم جميع الأجناس التي فوق ذاك الجنس فوقه مثلا يعني الناطق هو يقسم الحيوان الى حيوان ناطق وحيوان غير ناطق فهو يقسم الجسم النامي ايضا جسم النامي ناطق جسم النامي غير ناطق والجسم المطلق جسم مطلق ناطق جسم مطلق غير ناطق جوهر ناطق جوهر غير ناطق وكذلك يعني الجسم النامي يقسمه الحساس فا يعني يكون جسمنامي حساس جسمنامي غير حساس كذلك الجسم ايضا جسم حساس جسم جسم غير حساس كذلك جوهر حساس جوهر غير حساس إذا يعني كل مقسم كل, كل فصل مقسم للصافل كل فصل مقسم للجنس الصافلي مقسم للعالي أي مقسم لجميع الأجناس فوقه فالناطق كما يقسم الأحبان الناطق وإلى الناتق كذلك يقسم الجسم المطلق إليهما والجسم النامي والجوهر كل شيء وليس كل مقسم للعالي مقسما للصافل. ليس كل مقسم للعالي مقسما لصافر بل احيانا يكون مقسم للعالي مقفماً لصافر فإن الحساس مثلا يقسم الجسم النامي إلى الجسم النامي الحساس وإلى الجسم النامي الغير الحساس لكن هو لا يقسم الحيوان بل هو يقوى الحيوان، بل هو داخل في قوام الحيوان. حيوان لا يكون حيوانا إلا بين يكون حساسا ولا يقسم الحيوان إلى حساس وغير حساس. نعم، يقسم الجسم النامي إلى الجسم النامي الحساس وإلى الجسم النامي الغير غير الحساس، وليس يقسم الحيوان إليهما فإن كل حيوان حساس ولا يوجد حيوان غير حساس فصل الكلي الرابع الخاص يعني انتهينا من النوع ومن الجنس ومن الفصل نعم ثم الكلي الرابع الخاصة هو كلي خارج عن حقيقة الأفراد محمول على أفراد وعلى أفراد تحت حقيقه واحدة فقط كالحق للإنسان والكاتب له يعني بين الخاصة وبين العرض العام اجتماع وافتراق يجتمعان فيما ذا في أن كل واحد منهما كلي عرضي أي غير داخل في حقيقة أفرادهما فمثلا ضاحك هذا خارجنا الحقيقة أفراده هو أفراد زيد. أفراده زيد وعمر وبكر وخالد يعني أغيرهم من أفراد الإنسان وهذا الكاتب خارج عن حقيقتهم وكذلك الماشي أيضا كذلك فهما الماشي عرض العام فالعرض العام والخاصه يجتمعان في ماذا في أن كل واحد منهما كلي عرضي أي خارج عن حقيقه افراده أي ليس تمام حقيقتها ولا جزء حقيقتها لكن يعني يفترقان في ماذا في ان الخاصه مختصه بافراد حقيقه واحده والعرض العام لا يكون مختصا بأفراد حقيقة واحدة وليكون شاملا لأفراد حقائق فالماشي والكاتب كلاهما خارج لكن الكاتب مختص بأفراد الإنسان والماشي يعني يصدق على أفراد الإنسان وأفراد غيره من الحيوانات ففصل الكلي الرابع والخاصه. تعرفه هو كلي خارج الحقيقة الأفراد محمول فقوله كلي هذا جنس خارج عن حقيقة الأفراد هذا فصل يخرج النوع والجنس والفصل ثم محمول على الأفراد واقعة تحت حقيقه واحدة فقط هذا مخرج للعرض العام لا. كاللهك للإنسان والكاتب له نعم وأحياناً يعرف الخاص بماذا بانه كلي معقول على كثيرين في جوابي في جواب في في جواب اي شيء هو في عرضه لماذا لانه مميز عرضي قلنا الذي يذكر في جواب أي شيء إما الفصل وإما الخاصة فصل إذا سئل أي شيء هو في ذاته لأنه سؤالنا مميز ذاتي وإذا سئل أي شيء هو في عرضه فهذا سؤالنا مميز عرضي فيقال الخاصة والنوع والجنس يقالان في جواب ما هو والعرض العام لا يقال في جواب أي سؤال منهما لأن لا يكون لانه ما هو جواب عن الحقيقه عرض العام ليس حقيقة بل هو خارج عن الحقيقه واي شيء سؤال عن المميز والعرض العام لا يكون مميزا نعم فاصل الخامس من, من الكليات العرض العام وهو الكلي الخارج المقول على افراد حقيقة واحدة وعلى غيرها كالمعشي المحمول على افراد الإنسان والفرس ثم فاعدة وإذا قد علمت مما ذكرنا أن الكليات خمس أحدها الجنس والثاني النوع وثالث الفصل والرابع الخاصة والخامس العرض العام فعلم أن ثلاثة الأولى يقال لها الذاتيات ويقال لل للأخيرين نعم يعني يكفي اخيرين ليس اخريين لأن هذا كلي كلي مفرد ليس مؤن... مذكر ليس بمؤنث ويقال للاخيرين مم. نعم و... والرابع فعلم ان ثلاثه الاول يقال لها الذاتيات يقال للأخيرين الأرضيات نعم. وقد يختص يختص الذاتي بالجنس والفصل فقط ولا ولكنهم على النوع بهذا انهم يقولون انهم يعني أهي انهم يقولون يقال بمعنى ما ليس بخارج عن الذات فدخل فيه الذات وما هو جزء الذات فإذا أريد بالذات ما ليس بخارج الذات دخل فيه ما كان تمام الذات أي تمام الحقيقة وهو النوع وما كان جزء للذات وهو الجنس والفصل ف يعني يكون القسم تكون القسمة ثنائية يعني ذاتي وعرضي العرضي هو الخاصة العرض العام والذاتي يشمل النوع والجنس والفصل وأحيانا يقال الذاتي بمعنى يعني ما كان جزء للذات الأول الذاتي بمعنى ما ليس عن الذات والثاني الذاتي بمعنى ما كان جزءاً للذات فالذاتي بهذا المعنى لا يشمل إلا الجنس والفصل فتكون القسمة ثلاثية بأن نقول الكليات إما ذاتي أو ذاتي أو عرضي أو ذات ذات او ذاتي او على ذات ما هو هو النوع ذاتي هو الجنس والفصل والارض هو الخاصه والارض العام ن ثم ان الكليه الجنس والثانية نوع وثالث الفصل والرابع الخاصه والخامس والارض العام فعلم ان ثلاثة الأول يقال لها الذاتيات ويقال الاخيرين العرضيات وقد يختص اسم الذاتي بالجنس والفصل فقط هذا نظرا الى ان الذاتي هو ما هو منصوب للذات الذات اي جزء الذات اي ما كان جزء الذات نعم ولا يطلق على النوع بهذا الاطلاق نفوذ ذاتي فصل العرضي عن الخاصة والعرض العام ينقسم إلى لازم ومنفارق فاللازم ما يمتنع من فكاكه شيء إما بالنظرين الماهية كالزوجية للاربعه والفردية للثلاثة فإنما في كعك زوجية يعني الأربعتي والفردية يعني ثلاثة مستحيل وإما بالنظر إلى الوجود كسواد للحبشى فإنما في كعك سواد وجود للحبشى مستحيل لا عماهيته لأن ماهيته الإنسان وظاهر أن السواد ليس العظيم للإنسان والعرض المفارق ما لم يمتنع انفكاكه عن, عن الملزوم كالكتابه بالفعل للانسان والمشي بالفعل له يعني هذا تقسيم للكلي العرضي والكلي العرضي شامل للخاصه والعرض العام فهذا تقسيم شامل للخاصة والعرض العام حاصل هذا التقسيم أن العرض أن الكلي الذي هو عرضي أي خارج عن حقيقة الأفراد إما يكون لازما اي مع كونه خارجا هو لا يمكن انفكاكه عن أفراده لا يمكن انفكاكه عن أفراده والثاني ما يمكن انفكاكه عن أفراده ما؟ ليس بلازم أن يكون منفكاً بل يعني يمكن انفكاكه لازم ما لا يمكن انفكاكه فيوجد هناك خاصة لازمة وهناك عرض عام لازم وهذا تقسيم لا يشمل الذاتية، لأن ذاتي لا يكون إلا لازماً أعلم ذلك؟ هل يمكن أن يكون أن تنفك الذات وأن... عن ذات الأفراد أو جزء الذات عن جنس أو فصل هل يمكن أن, أن ينفك؟ لا. ال... أما الخاصة والعرض العام لكونه وصفا عرضا يمكن أن يكون منفكا ويمكن أن لا ينفك العرض يعني الخاصة والعرض العام ينقسم إلى لازم ومفارق فاللازم ما يمتنع في هو عن الشيء إما بالنظر إلى الماهية ك ثم اللازم إما يكون العزم للماهية أو لازم للوجود لازم للوجود واللازم للوجود إما يكون العزم للوجود الخارجي او يكون العزم للوجود الذهني واضح؟ لازم اما يكون العزم للماهية أو يكون العزم للوجود الخارجي أو يكون العزم للوجود الذهني. فما كان العزم للماهية فهو لا يفارق الشيء يعني مهما وجد سواء وجد في في الخارج. يوجد, يوجد معه وإذا وجد في الذهن يوجد معه لماذا لأنه لعظم للماهية والماهية موجودة سواء وجد الشيء في الذهن أو في الخارج مثل ماذا مثل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة فالأربعة زوج أربعة زوج إذا وجد أربعة, أربعة احجار في الخارج فهي زوج اليس ذلك وإذا تصورناها في الذهن أيضا زوج فالزوجية لازمة للأربعة أي ماهية هي الأربعة مهما وجدت لا ليس بلازم للأربعة حينما يوجد في الذهن فقط أو حينما يوجد في الخارج فقط لكن كلية الإنسان الكلية كونه كليا هذا العظم للإنسان لكن متى يكون الإنسان كليا اذا وجد في الذهن وإلا في الخارج يوجد هناك إنسان كلي موجود زيد عمر وكر خالد هل هناك إنسان كلي ينطبق على جميع الأفراد في الخارج لا بل زيد عمر بكر خالد هؤلاء هم الموجودون لكن يمكن لنا أن ننتزع بأذهاننا من هؤلاء قدرا مشترك ونسميه إنسانا إذا يكون هذا المنتزع هو كليا فالكلية هو العظم للإنسان لكن هو العظم الوجود أي العظم للوجود الذهني وهناك لازم للوجود الخارجي مثل ماذا؟ مثل السواد الحبشي فماهيه الحبشي أليس الحبشي صنف من الإنسان والصنف قلنا هو يعني نوع مقيد بقيد عرضي إذن الحبشي هو يعني إنسان مقيد بقيد عارض اذا ما هي طلحةبشي كما هي التركي وكما هي الهندي وكما سعودي ليس ذلك حيوان ناطق فالصوت هل يوجد لماهيته هل يلزم لماهيته لا لكن إذا وجد في الخارج لا يكون إلا صوت حبشي ذا وجد في الخارج لا يكون الا اصوات لماذا لا يكون الا اصوات احيانا لا, يكون... لا يمكن أن يكون أبيض اصابه البرص مثلا اصابه البرص حبشي ابرص نعم ليس بيبيض نعم فنقول نعم يعني هو العظم للحبشي نظرا إلى مزاجه ولا ينافيه أن يزول عنه إذا خرج عن مزاجه فالأبرص مريض مختل المزاج ثم فاين ا اه فاين نفكاك الزوجيه يعني, الأربعة والفردية يعني ثلاثه مستحيل هذا هو الصواب ها سواد الغراب no. أم ما هو لماذا ليس لازم لا لا يختل وين اختلا يعني يكون اختلاله لأنه خرج عن مزاجه وإلا مقتضى مزاجه لزوم السواد وين لم فيكاء كالسواد موجودة فشيء مستحيل لا عماهيته امم ها مزاجه الطبيعه لا ماهيته هنا ماهيته لأن ماهيته الإنسان والظاهر ان الصواب ليس لازما للانسان والعرض المفارق ما لم يمتنع فيك هو الملزوم اما العرض المفارق هو ما يمكن ام فيك هو الملزوم ليس بممتنع ليس بمؤاد قال بالفعل للانسان فالكتابه بالفعل الكتابه بالقوه ما معنى الكتابة بالقوة الكتاب بالقوة كذا لا. الكتابة بالفعل يعني أن يكتب والكتابة بالقوة جايزة أن يكتبك بقوة لا الكتابة القوة هو يعني استعداد الكتابة تحيء للكتابة هذا يعني عرض لازم للخاصة لازمة للإنسان يعني الكتابة بالقوة لكن الكتابة بالفعل هذا عرضي مفارق يعني يمكن أن يفارق لا يمتنع انفكاكه كالكتابة بالفعل للإنسان والمشي بالفعل له فصل العرض اللازم قسمان الأول ما يلزم تصوره من تصور الملزوم كالبصر للعماء والثاني ما يلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم كالزوجية للأربعة فان من تصور الاربعه وتصور مفهوم الزوجيه يجزم بداهه ان الاربعه زوج ومنقسمه بمتصابين نعم العرض اللازم قسماني الاول ما يلزم تصوره من تصور الملزوم هذا الذي يقال له لازم بين بالمعنى اللاخص لازم بين بالمعنى اللاخص ما هو ما يلزم تصوره من تصور الملزوم يعني كل ما كل ما يتصور يتصور الملزوم يتصور هو ولا يمكن تصور الملزوم بدون تصوره، بل مهما تصور الملزوم يلزم تصوره. هذا هو اللازم بالمعنى الخاص، وهذا هو المعتبر كما تقدم لنا ما هو المعتبر في الدلالة الالتزامية. فاللفظ يدل على ال بالالتزام على اللازم، أي على اللازم المبين بالمعنى الخاص. وهو الذي كلما يخطر الملزوم بالبال يخطره. مثل ماذا ذاك البصر للعماء فإن العمى هو عدم البصر ليس عدم أي شيء بل هو عدم البصر وهو فهو عدم مضاف وعدم مضاف لا يمكن تصوره إلا بتصور المضاف إليه. هم؟ إذن هل نقول ان البصر هو جزء العمى؟ لا نقول جزء العمى لماذا؟ لأنه ليس البصر هو عدم وبصر لا بل هو عدم البصر عدم لكن عدم مخصوص وهو عدم البصر إذن العمى هو عدم لكن ليس مطلق عدم بل عدم البصر فالبصر ليس داخلا في مفهوم العمى لكن هو لازم له كلما تصور لا يمكن للصبور الاعمى إلا بتصوري البصر نعم وهو لازم لله لازم مبين بالمعنى الاخص بمعنى أنه يلزم من تصور من تصوره والثاني ما يلزم من تصور نعم ما يلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم يعني ما لا يلزم من تصور الملزوم تصبره لكن إذا تصور وتصور الملزوم يحصل الجزم بلزومه له لا يحتاج إلى دليل إلى أنه لازم لهذا الملزوم هذا هو الذي يقال هو اللازم البين بالمعنى العام وهذا لا يكفي في دلاله الالتزام والثاني ما يلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم يلزم من تصور الملزوم واللازم الجزم باللزوم من ذلك الزوجية للأربعة ها لازم يعني عرضي لازم للأربعة وهو لازم بالمين بالمعنى العام، بمعنى أن شخصا إذا تصور الأربعة وتصور مفهوم الزوجية بأن الزوجية هو الانقسام بالمتصابين بمجرد هذين التصورين يجزم أن الأربعة زوج نعم كالزوجية للأربعة فإن من تصور الأربعة زوجية يجزم وضاعة أن الأربعة زوج أي منقسمة الأربعة زوج منقسمة بمتصابيين فصل هذا هو. هو ما لا يلزم من تصور الملزوم تصوره لكن يلزم من تصور تصوره وتصور الملزوم يلزم الجزم باللزوم إذا تصور الملزوم هو لا يحتاج إلى دليل إلى إن لا أنه لازم له فصل العرض المفارق قلنا العرض المفارقه هو كلي عرضي يمكن مفارقته للملزوم خاصة كان أم عرضا عما خاصة مفارقة عرضا مفارق ثم العرض المفارق يعني ما يمكن انفكاكه أن المعروض ايضا قسمان أحدهما ما يدو معروضه للملزوم كالحركه للفلك نا. ثاني ما يزول عنه اما بسرعه كحمره الخجل وصفره الوجل او ببطء كالشيب والشباب نعم العرض المفارق اعني ما يمكن انفكاكه عن المعروض ايضا قسمان ما يدوم عروضه يعني انفكاك ممكن لكن لا يوجد انفكاك هو عن المعروض ممكن يعني العقل يجوز انفكاكه عن المعروض لكن لا ينفك نعم ثم والثاني ما هو ما يمكن انفكاكه وينفك بالفعل إما ينفك ب ب بسرعة أو ينفك ببطء. نعم ما يذوم عروه من كل كالحركه للفلك، فالفلك متحرك، ما هو الفلك؟ فلك ما هو؟ فلك هو السماء. فكانوا في قديم زمان يعتقدون أن السماء هو المتحرك وأن الكواكب مثبتة داخل السماء فالكواكب يعني هي مثبتة داخل السماء ثم السماء يتحرك هكذا فيخير الينا أن الكواكب هي تتحرك ثم بناء على ذلك يعني وكان من معتقداتهم ايضا أن حركة أن الحركة دائمة للفلك هي دائما تتحرك هكذا وبحركتها يعني يحصل التغيرات والتبدلات في العالم الأرضي يعني هم الفلاسفة الذين كانوا يعتقدون أن الفلك هو المتحرك وعن العالم قديم وأنه وابدي فعندهم يعني فلك ضائع متحرك خالد لا حركته ليس لها نهاية ولا, نهاية ولا بداية فلا حركته لها هي يعني آه... عرض... عرض عرض لكن هو عرض مفارق بمعنى انه ممكن الانفكاك لكن هل ينفك لا ينفك هذا كله باطل نعم هذا تمثيل ب... هذا تمثيل باطل Mityalun sygii. Harkażu sams? Laa, laa. Harkażu sams, aylan, yani, gindala, nie jestu bidaime. No. ف... يمكن ان نعيم الجنه ليس وصفا انهار الجنة الجنه نعم يمكن ان يمثل بهذه الأشياء شرط ما هو ان يكون مم... ان يجوز الانفكاك ام... لكن لا يوجد ثم و والثاني ما يزول عنه ما بسرعة كحمرة الخجل نعم ما هحمرة الخجل نعم إذا خجل الشخص يحمر أليس ذلك لكن هذه الحمرة تزول بزوال خجله لاحظات فقط نه وصفرة الوجل إذا وجل الشخص فما في بدنه من الدم ينقبل. ف فيزول الدموية عن الجلد، فيصفر. هذا حين الخوف، لكن هذا يزول بسرعة. ثم صفرت الوجه أو ببطين كشيب وشباب أو يزول ببطين كشباب شباب يزول. يزول بماذا يزول يزول لكن يزول ببطء لكن الشيب كيف يزول الشيخ الشخص اذا اذا اذا, إذا شابه هل يزول عنه الشيب بموته لا يكفي لماذا لأن الموت هو انتفاء المحل وإذا انتفى المحل يعني كل ينتفي حتى المفأ اللازم